Oh, I'm بسم الله یا yeah. man Oh! Uh -huh. là tôi mừng là از احی请... احی الذي I mean, <laughs> و well, کم بینا بایات کتیرا و وما... عَلَيْنَا رَبُّكُمْ قَالَ إِنَّمَا كُمْ مَا كِتَوْنَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بالحق ولا لا أظن للحق حكاري Wow با um, um, um, um, um. امبور ويغفوا موسيقى <تصفيق> والطلاب الذي ينبوه لك الزمان Oh, my. <اليه> الله, الله أكبر الله أكبر لا مش عايزين يستمع يا يلا يا باشر هاي الله الله الله الله, الله كمان هي كده جب منك اهربك بيش يالله عزيزي تقولي يا <تصفيق> رب <تصفيق> ولئذ Amen. Um. Um. و کل وقتی <Finished> वकी okay. صفح علم وقل سلام والكون كله امر الحج اما من لا Thank mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.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 يا لكم العلي القدير عيدا عيدا عيدا عيدا القارب الصادي لدعوة في, في العربي. جمهورية العربية في والعالم العربي قبيلة القارب سامي رامي رامي رامي الزائل معروف معروف معدينه سايوه سايوه لكم على هذا الموقف الضروري تط تط الساحية الساحية الحج سلمون سلمون سلمون الشيء والشيء والصيحة الصيحة الصيحة الصيحة الصيحة الصيحة الصيحة الصيحة مع لقناه على مستوى الإمبريالية الساحية الحج صلاح بنت أولاد أولاد أولاد الشيء والشيء طيبة طيبة الخدمة المتميزه على مستوى الجمهورية على الحج حتى نبياء وأولاد وأولاد وإدارة دولة محمد ابو دياب بديا سيره وسيره وفقه وفقه من جذب من جذب من جذب رجاء إن هذا لكم جزاء وتعيكم الكوارا وسبحان الله دوام